قال الله تعالى في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فما المقصود بعمارة المساجد؟ عمارة المساجد يقصد بها إقامتها وتهيئتها بالنظافة والخدمة وغير ذلك لأداء العبادة كما قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه وقد كان العرب يعمرون المسجد الحرام بالخدمة والصقاية والحجابتي، ويعتقدون أنها أفضل من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى.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 وإما بإغلاقها حتى لا تقام فيها الشعائر وإما بإهمال نظافتها قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خربها وفي الحديث الشريف ابن المساجد وأخرج القمامه منها فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وإخراج القمامة منها مهور الحور العين كما رواه الطبران والتخريب للمساجد بمعنى ييه المادي والأدب أشار إليه القرطبي في تفسيره فقال خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بختنصر نصر وغيره لبيت المقدس ويكون مجازا كمنع المشركين للمسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وعلى الجمله فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب وهذا ممنوع والله أعلم